وشر ما يجيء بالليل والنهار بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفرلت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي إليك فزعي والتجائي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 ومكانا عليا وساعيا مرضيا مؤيدا بتأييدك ونصرك وبفوات حدودك وبسطك وإتمام نعمتك وصراط هدايتك اللهم إننا نسألك دوام عفوك وعافيتك على بساط أنسك ومودتك الله أكبر الله أكبر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 لا اله الا الله استووا سو صفوفكم وتراصوا. الله أكبر. الله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 Agyr elmagyobbi őltem, ől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 مستوى على العرش ما لكم من دونه مولى من ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه فِي يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسلخ من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة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 ولو ترى إذ المجرمون ناكس روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ناما صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 Allahu akbar! فتجاف جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم, وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوَ أَنَّا نَسُوقُوا الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا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 سمع الله لمن حمده ربنا ولكل حب الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر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 هل أتى على الإنسان حين من الداهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سبيعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ان اعتدنا للكافرين ثلاثا واغلا لهم وسعيرا ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شربه مستطيرا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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطَعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما نَحْنُ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا عشئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة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 أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك رواه أبو داود والترمذي